بسم الله الرحمن الرحيم والمبسلات عبفا فالعاصفات عففا والناشرات نشرا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا او نُذُرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ أَلَنْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِبِينَ وَإلُ يَوْ يَمَائِذِ للِمُكَكَذِبينَهَا أَلَ النَّفْنَْ نُبْلُكُم مِ مَِّاائ مَعْنَين فَجَعَ النَّ إِلَ قَدَرٍ معََلُّ مِن فَنقَدَضَنَا فَنِعمَ القَادضونَهنَ وَيلُ يَوْ يَمَائِذِ للِمُوكَكَذِبِينَهن أَلَ النَّنجَعَ الأأََْضَكِفَةَ وَدَعَنَّا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا قِمَمَهَا وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَّقُوا إِلَى يهتكم كذبون انطلقوا الى ظل ذي سلا في شعب لا ظليل ولا يمن من لهب انها تضم بشرا كالقصر كأنه جمالا تنصص ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم اذن للمكذبين اذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدوني ويل يوم اذن للمكذبين إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعَيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِي أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنِ إ كَذَكَ نَ جَزِلِّمحسدينينَهنا وَإلُ يوْ يَمَاكَذ للِمُكَذكَذبِينَهنَا كلُوتَمَ مَ تَعقَلَ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ فإذ للمكذكذبنا سبي أيلي حقيث من بعد